بديع الزماني وبدر الظلام امير الانام وما الغمان بديع الزماني وبدر الظلام امير الانام وما الغمان دعوا الخليل وضر اولالي وهدي السايرين الى السلام سلامي وهبي السبيل لدري السلام أحباك ربي فصلى عليك عليك الصلاة وأزكى السلام أحباك ربي فصلى عليك عليك الصلاة وأزكى السلام نبي الهدى رسول السلام ويامورث الرحمه للانا امين رسول السلام ويامورث الرحمه للانا ويامورث